بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان المجلس في تفسير المفصل شبح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الثاني عشر بعد المئة وفيه تفسير سور الماعون والكوثر والكافرون أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 على هذه الجرائم المذكورة فيها قوله تعالى أرأيت هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب أيضا لكل مسلم ورأيت يعني علمت والمراد التعجب من حال هذا الذي يتصف بهذه الصفات الاولى الذي يكلف بالدين يعني الحساب الدين المراد به الحساب والجزاء هذا هو الدين في هذه الايه وهو لا بد من وقوعه ولكن مع هذا هذا الصنف من الناس يكذبون به ولا يعتقدون البعث والنشور أو أنه يؤمن به ولكن لا يستعد له بالأعمال الصالحة تجنب المحرمات هذه الاولى يكذب بالدين يكذب بحصول الجزاء والحساب فلذلك يقدم على ما ياتي من الجرائم فذلك الذي يدع اليتيم جريمها الأولى أنه يسيء الى الايتام ويدفعهم بعنف وقسوة وهم ضعاف فقدوا اباءهم ومن يحن عليهم وينفق عليهم فلذلك استحقوا على المسلمين العناية بهم تعويضا لما فقدوا من آبائهم. وكفالة اليتيم فيها فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار باصبعيه السبابة والوسطى فهذا فيه دليل على فضل اليتيم كفالة اليتيم والقيام بشؤونه ولكن هذا الشخص أو هذا الصنف من الناس هي يحتقرون اليتيم ويستضعفونه ويسيئون إليه بالقول وبالفعل يزجرونه بالقول ويدفعونه بالفعل يبعدونه هذه جريمه عظيمه لا يفعلها الا من يكذب بالدين وان الله سينجازيه يوم القيامه عن هذا الصنيع والجريمه الثانيه لا يحض لا يحض على طعام المسكين لا يحض يعني لا يحث ويرغب في إطعام المساكين الفقراء والفقراء لهم حق على الاغنياء فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا في الزكاة ونصيبا من الإحسان عليه إليهم. جبرا لحاجتهم فقرهم ولا يحض على طعام المسكين لا يحض نفسه ولا يحض غيره بل هو معرض عن هذا فإذا كان هذا ذما لا يحض على طعام المسكين فكيف للذي يمنع حق المسكين يمنع الزكاة ويبخل بالصدقات على المساكين ولا يحض على طعام المسكين ثم قال جل وعلا فويل للمصلين وهذه جريمة ثانية الذين يتهاونون بالصلاة ومصلون ولذلك سماهم مصلين ويل للمصلين اما الذين لا يصلون فهؤلاء كفار انما هذا يصلي ولكنه لا يصلي الصلاه المفروضه الواجبه عليه وانما يصليها شكلا لا حقيقه فويل للمصلين من هم هل المصلي يتوعد لا يصلي يتاب ويله لكن هؤلاء يصلون ظاهرا ولا يصلون في الحقيقة فويل للمصلين إذا كان هذا وعيد الذين يصلون ولكنهم لا يصلون الصلاة المشروعة فكيف بالذين لا يصلون أصلا ولا يعرفون الصلاة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون يدخل في الصلاة ولا يدري ماذا يقول ولا ماذا يقال لأنه مشغول بالدنيا وأفكاره فلا يحضر قلبه فيها وايضا لا يخشع قلبه لله عز وجل في الصلاة الله جل وعلا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وروح الصلاة والفشوع والخضوع لله عز وجل هؤلاء لا يخشعون في صلاتهم فهو ساهل عن ذلك غافل عنه وايضا هم يصلون لكن لا يصلون في الوقت يخرون الصلاه عن وقتها لا يصلون الا في اخر الوقت او يخرجونها عن عن وقتها فاشتهوا في الصلاه الا فاشتهوا عن الصلاه انواع كما ذكر العلماء وكذلك هم ساهون عن اتمامها والاتيان باركانها وشروطها وواجباتها خلون بها خلون بشروطها واركانها وواجباتها فسهوا عن الصلاه انواع يشمل كل هذه الأنواع يخل بالصلاة بمعنى أنه ينقرها نقرا نقرا سريعا لا يطمئن في القيام ولا في الركوع ولا في السجود وإنما ينقرها نقرا ليخرج منها وهذه صلاة المنافق كما قال صلى الله عليه وسلم ليس كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا صنف من الناس في أنه إذا قاربت الشمس الغروب قام فصلى اربعا يعني العصر يخرجها عن وقتها المختار إلى ما قبل الغروب قام فصلى أربعا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا الطمانينة فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا أربع صفات صفات منابرة لا يقيم ركوعها ولا سجودها هذه واحدة لا يقيم أربعا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا ويؤخرها إذا قاربت الشمس الغروب قام وصلى أربعا على هذه الصفة فهذا صلاته شكلية ليست صلاة مجهية أو نافعة له فهذا كله يدخل في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون قال بعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم لأن الساه في الصلاة يقع للمسلم. فالوقع للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قال عن صلاته على هذه الأوصاف المذكورة فهذه سورة عظيمة تحذر من هذه الصفات المذمومة نعم وأما السورة التي بعدها هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الذين هم يراءون ويمنعون المعون نعم باقي السوره الذين هم عن صلاتهم ساهون والصفه الاخيره يراءون يراءون الناس لا يصلون لله وإنما يصلون رياءا إذا رآهم الناس صلوا وإذا غفلوا عنهم تركوا الصلاة الذين هم يراءون كما قال الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهم لا يصلون لله وإنما يصلون رياء وسمعة وهؤلاء لا صلاة لهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما اخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء يقوم الرجل فيصلي فيطيل صلاته لما يرى من, رجل من نظر رجل إليه إذا كان حضره الناس فإنه يزين صلاته إذا كان غائبا عن الناس فإنه يفرط فيها فهذا وإن صلى فصلاته لا تقبل الذين هم يراءون والصفى الأخيرة يمنعون الماعون والمراد بالماعون كل ما يحتاجه الناس من العارية عارية السيارة عارية الدابة عارية القدر عارية الفاس عارية الحبل عارية الدلو ما يحتاجه الناس يعيره لهم العارية فيها فضل لأن فيها سدادا لحاجة المسلم وأيضا يرجع يرجع ماله إليه يرجع ماله إليه ترجع العارية إليه مع أنه نفع أخاه في سديد حاجته بها، فالمراد بالماعون هنا قيل الزكاة وقيل أعم من الزكاة، بل هو يشمل كل أنواع العواري التي يتعورها الناس لحاجتهم، فهذا يمنع الماعون ولا يعيده، وهذه خصلة جميلة، فهذا فيها الحث على العارية لمن يؤتمن عليها ينتفع بها ويردها اما من ياخذها ويتهاون بها ولا يردها او يجحدها او يجحدها وينكرها هذا سارق وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة تستعير المتاع وتجحده قطع يدها يعني هذه سرقة في صورة العارية يرغب المعير في بذل العارية ويحث المستعير على العناية بها وحفظها وردها لصاحبها هذا هو الواجب فالعارية أو الاعاره سنه عند الجمهور سنة ليست انما إنما يسنى وفيها فضل اختيار شيخ الإسلام من جميع أنها واجبة أنها واجبة لأن الله توعد على الذي يمنعه والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب هذا دليل على وجوب الإعارة من يحتاج اليها ويؤمن يؤمن عليها ما الانسان الذي لا يؤمن هذا لا يعارض السوره التي بعدها قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثلاث آيات في هذه السورة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر ما هو الكوثر هو الخير الكثير هو الخير الكثير كوثر يعني خيرا كثيرا الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا فضلا منه وإحسانا ومن عليه بذلك ليشكر الله عز وجل وقيل الكوثر نهر في الجنة نهر في الجنة وهذا صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الكوثر الذي هو نهر في الجنة ماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وهو يصب في الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم صب في الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يسقي امته منه فانيته عدد نجوم السماء من شرب منه لم يضم بعدها أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يسقي الذين يريدون إليه على الحور من أمته يسقيهم بيده عليه الصلاة والسلام ويزاد عن الحور أقوام يزاد أقوام لا يريدون الحور لأنهم بدلوا وغيروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أما الذين استقاموا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء هم الذين يريدون الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث والحوض والكوثر داخل في القول الأول الذي هو الخير الكثير خير الكثير يدخل فيه النهر نهر الكوثر بلا شك إنا أعطيناك الكوثر بماذا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة قابلها بالشكر ولهذا قال فصلي فصلي لربك وانحى صلي لربك مخلصا لله عز وجل في صلاته بخلاف الذي يصلي رياء وسمعة صلي لربك أخلص الصلاة لله عز وجل الصلاة هي أفضل الأعمال وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة مقامها عظيم خيرها كثير ولذلك أمر الله نبيه بقوله فصلي صلاة المفروضة والصلاة النافلة صلي المسلم يصلي يكثر من الصلاة فرضها ونفلها الفرض لا بد منه والنفل مراقب فيه خير زيادة خير صلي لربك وانحر هيزبح لله عز وجل زبايح القربان تقرب إليه بالذبح ذبح القربان من الوضحيه والهدي الحج والعقيقة كل هذه قرابين تذبح لله عز وجل وانحر يذبح لله عز وجل فدل على أن الذبح عبادة الذبح على وجه التقرب إلى الله عبادة من أفضل العبادات. لأن الله قرنهم عصلت في هذه الآية وفي آية الأنعام في آخرها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اما الذبح للاكل والذبح للوغيه وهذا لا هذا من المباح لكنه ليس ليس هو المقصود بهذه الايه مقصود الذي يذبح على وجه تقرب الى الله سبحانه وتعالى فالذين يذبحون لغير الله للقبور ولالعبره للمخلوقين الاحياء والاموات تقربا اليهم تعظيما لهم هذا شرك اكبر يخرج من المله لان الله قرن الذبح مع الصلاه دل على انه عباده عظيمه لا يجوز ان يذبح لغير الله عز وجل على وجه التقرب والتعظيم لما يذبح لله عز وجل ثم قال جل وعلا ان شانئك ايها الرسول الشاني المبغض الشاني هو المبغض والشنآن هو البغض ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوه واقربوا للتقوى فلا يجوز أن تجور على الإنسان الذي تبغضه بل تعدل فيه حتى الكافر حتى الكافر لا يجوز تعد عليه وإن كنت تبغضه دينا لكن لا تعتدي عليه لا تظلمه لا يجرمنكم شنهان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى فالشان هو المبغض والذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر الذي يبغض الرسول كافر وهو الأذكر أي مقطوع الذكر مقطوع الذكر لا يذكر بخير ولا يثنى عليه فهو مقطوع الذكر حيا وميتا هذا هو الابتر واما الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله رفع له ذكره حيا وميتا الى ان تقوم الساعه لا يذكر الله الا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الاذان وفي والخطب وفي الخطب وفي الصلاة لا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا في سورة الانشراح ورفعنا لك ذكرك فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باق ومستمر الى ان تقوم الساعه اما الانسان الكافر الانسان الجاحد فهذا ينقطع ذكره والانسان الكذاب لا لا يذكر ينقطع ذكره ويروى في سبب نزول الايه انه لما مات ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ان محمد قد انقطع ذكره ما يذكر لأنه مات ابنه فلم يبق له ذكر فالله رد عليهم قوله ان شانئك اي مبغضك هو الابتر أما الرسول فإنه صلى الله عليه وسلم وصل الله ذكره ورفع ذكره إلى أن تقوم الساعة فهذه سورة عظيمة على وجازتها شملت معاني عظيمة ثم سورة كافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون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 يا الوراء من دين المشركين فقوله جل وعلا قل يا أيها الكافر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقرأ بهذه السورة وبسورة الإخلاص في ركعتي الفجر، ركعتين اللتين قبل الفجر راتبة، وكان يقرأ بهما أيضا. في ركعتي الطواف قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد فهذا يدل على فضل هاتين السورتين لانهما اشتملتا على التوحيد سوره الكافرون فيها توحيد الالوهيه العباده توحيد العباده وسوره الاخلاص فيها توحيد الربوبيه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنه هذا توحيد الربوبيه فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في هاتين الصلاتين مما يدل على فضلهما فقراءتهما في هاتين الصلاتين سنه سنه نبويه أو يقرأ بقوله تعالى في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية ويقرأ في الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي إن تولوا فقولوا اشهدوا لأننا مسلمون نفس الشيء في الآيتين مثل ما في السورتين قولوا آمنا بالله هل فيها توحيد الربوغية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد فيها توحيد الأولوهية ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في هاتين الصلاتين والله قال لنبيه قل يا أيها الكافرون خطاب للكافرين لكل كافر في وقته وبعد وقته إلى أن تقوم الساعة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون رسول إنما يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ولا يعبد ما يعبده الكافرون من الأصنام والأحجار والأشجار والأبرحة والقبور إنما يعبد الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما اعبد حتى وان عبدوا الله ببعض أنواع العبادة فإنهم إذا أشركوا بالله بطلت عبادتهم لله فالشرك يبطل العبادة المشركون يعبدون الله بأنواع من العبادات ولكن يخلطونها مع الشرك فيعبدون غير الله مع الله فالله لا يقبل عبادتهم وعبادتهم هذه ليست عبادة لله، عبادتهم لله المخلوطة بالشرك ليست عبادة لله عز وجل، لأن الله لا يقبلها، ولا أنتم عابدون ما اعبد ثم ترر ذلك تأكيدا، فقال ولا هو ولا أنا ولا أنا عابد ما عبدتم. كرر هذا من باب التاكيد ولا انتم عابدون ما اعبد تاكيد قطع لأطماعهم يروى انهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نعبد ربك سنه وتعبد الهتنا سنه فانزل الله هذه هذه الصور تييسا لهم قطع لاقناعين هذه الصورة فيها البراءة من دين المشركين براءة تامة فيها براءة تامة من دين المشركين وإعلان إعلان لهذا فالمسلم يعلن بهذا أنه بريء من دين المشركين كما أن المشركين بريئون من عبادة الله عز وجل <تصفيق> فهذا فيه الاعلان للبراءه وليس كما يفهم بعض الجهال او الظلال الذين يقولون لا تنكرون عليهم لكم دينكم ولي دين لا تنكرون عليهم كلها ديان سماويه وهم يؤمنون بالله ولا ننكر عليهم لهم دينهم ولنا ديننا لا هذا من باب البراءه ما هو من باب التراضي بيننا وبين الكفار ما هو من باب التراضي بيننا وبين الكفار ولا من باب التسويه بيننا وبين الكفار وانما هذا براءه من دين المشركين وان عبدوا الله بعض انواع العبادات فالعباده هذه لا تنفع ولا تهيد شيئا لان العباده اذا خالطها الشرك بطلت كما أن الحدث اذا خالط الطهاره فسدت وكذلك الشرك إذا خالط العباده اقلها صلى الله عليه وسلم فلينتبه لهذا كثير ممن من يدعون الاسلام يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويذكرون الله كثيرا باورادهم وب... ثم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله يدعون غير الله ويستغيثون بالاموات ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله هؤلاء عبادتهم باطله لا يقبلها الله سبحانه وتعالى وهم مشركون وان كانوا يتسمون بالمسلمين فهم مشركون على الحقيقة يتنبه لهذا هؤلاء المغرورون لأن هذا تنبيه عظيم من الله جل وعلا على أن المسلم يتبرأ من دين الكفار ويصرح بهذا يصرح بهذا لكم دينكم الذي هو دين الشرك ولي دين الذي هو دين التوحيد لماذا لم يقل ولي ديني للياء لان الايات كلها على النون فمن اجل الفواصل حذف الياء لكم دينكم ولي دين اي ديني ولي ديني فهذا براءه من دين المشركين في هذه السوره العظيمه الموجزه يعلنها المسلم في كل مكان يعلنها في بلاد الكفار ما ينخدع بهم او يداهن معهم او يتملق اليهم لا من جهه الدين لا اما من جهه الدنيا وامور الدنيا فامرها سهل لكن جهة الدين لا يداهنهم ولا يتملق اليهم ويمدح دينهم ويقول كلنا نؤمن بالله وكلنا نتعاون لا ما, ما يجوز الكلام هذا ابدا المسلمون يتبرؤون من دين الكفار ويصرحون بذلك وهذه السوره قائمه بهذا الشيء المصحف الشريف كيف نتنا ساهل ونرضي الكفار وانتراض معهم وتقارب معهم يسمونه التقارب لا, لا, لا نتقارب معهم أما أننا نتعامل معهم بالمباحات فهذا لا بس أما أننا نجازي ونتافي المحسن منهم فلا بس لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا بالدين الدين على إحسانه نتعامل معهم بالبيع والشراء والمباحات أما أننا نتقارب معهم في الدين فهذا أمر لا يجوز ولا يقوله إلا جاهل أو ظال والعياذ بالله هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوذيق لما يحب ويرضى وأن يرقنا وإياكم التمسك بدينه والثبات على الحق والوفاة على الإسلام نسال الله ان ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين <تصفيق> يقول فضيله الشيخ فقركم الله يقول أنا إمام مسجد ويأتي بعض الجماعة جماعة في المسجد يريدون استعارة مصحف من المسجد ثم إرجاع فامنعهم فهل أدخل في من يمنع الماعون ما هو لك هذا المصحف ما هو لك هذا وقفا على المسجد يمنع الماعون اللي هو لك يستعير منك مصحف تملكه انت لا بس أما مصحف المسجد لا هذا يوقاف ولا تخرج من المسجد لا تخرج من المسجد لانه وقفت عليه فتبقى فيه ما الذي بيقرأ يجلس في المسجد الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وكذلك حفظك الله بعض الجيران يأتي لي يستعير مني سلم المسجد بحاجته كل حوائج المسجد كل حوائج المسجد وقف لا يجوز لك تعير ما هي بلك تعير الذي تملكه الذي هو ملكك كان لك سلم عندك تعيره أما سلم المسجد لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لي أن آخذ من المسجد مصحفا يناسبني حروفه وأتي بصحف آخر جديدا بدلا عنه؟ هذا مثل الأول لا يجوز لا يجوز استبدال مصاحف المسجد بغيرها أبدا لأنها وقاف والوقف لا يغير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السهو عن الصلاة مذموم واما السهو في الصلاه فغير مذموم لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهل اذا كثر سهو الانسان او الامام في صلاته يكون هذا مذموما ويعاب عليه لا هذا بغير اختياره هذا بغير اختياره لكن يحاول يحاول الابتعاد عنه ويحاول استخبار الصلاه الخشوع فيها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما علاج الرياء في الصلاه وغيرها وما الفرق بين الرياء والسمعه وايهما اشد اثما علاج الرياء بالاخلاص تعالجه بالاخلاص لله فاذا حصل لك شيء تبادر بالرجوع والإخلاص لله عز وجل وطرد وطرد الرياء ألا يضر فداء احتردته وأخلصت لله عز وجل ولا فرق بين الرياء والسمع إلا أن الرياء لما يرى والسمع لما يسمع من الأقوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فيما يتعلق بالسهو في هل هناك أفضلية في سجود السهو إذا كان قبل السلام ام بعده أم أن الأمر راجع للمصلين سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام ولكن الأفضل التفصيل إن كان عن نقص فهو قبل السلام لأنه جبران وإن كان عن زيادة فهو بعد السلام لأنه ترغيب للشيطان كما في الحديث نعم صديقة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس ينكر على من يقرأ فيقف على رأس الآية في قوله ويل للمصلين ويل للمصلين ويوجب إتمامها بما بعدها فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح الوقف على رؤوس الآيات هذا هو السنة وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحى هل يؤخذ منها أن من رزق شيئا أو أتاه خير من الله انه يشرع له أن يصلي نافلة شكرا لله وأن يذبح لله لأجل هذا الأمر أخذا من الآية لا, لا ما يؤخذ منها هذا ولكن من رزق شيئا من المال فصدق منه اذا حضر القسمه اول القربه واليتامى والمساكين فارزقوهم منه اكسو منه وقولوا لهم قولا معروفا فليس صدق منه هذا هو شكره نعم في الشيخ فقط الله يقول هل تضمن العاريه سواء كانت قليله ام كثيره يا خلاف بين العلماء العاريه هل تضمن او لا تضمن أو إذا شرق ومنها تضمن وإذا لم يشرق لم تضمن؟ يا خلاف بين العلماء؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرات في كتب فقه الإمام الشافعي ما يتعلق بوقت الصلاة ويذكرون وقتين في صلاة العصر يعني وقتا جائزة ووقت وقت جائزة الذي هو وقت الاختيار. فما معنى الوقت الجائز أو الوقت الاختياري وما الفرق بينهما الجائز اللي هو وقت الاختيار يعني. تصلي في وقت الاختيار وغير الجائز وقت الضرورة ما تأخذ الصلاة إلى وقت الضرورة إلى عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس إلا عند الضرورة إذا اتطردت إلى هذا أما إذا كنت مختارا فتصلي في أول الوقت في وقت الاختيار نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا سهى الإمام فقال سمع الله لمن حمده بعد الرفع من السجود هل عليه ان ياتي بسجدتين لسه إذا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده بعد الرفع من السجود نعم اتى بقول مشروع بغير هل يستحب له السجود يستحب ولا يجب فضيله الشيخ وفقكم الله هل الحوض والكوثر شيء واحد لا ما هو شيء واحد الحوض مجمع الماء مجمع والكوثر نهر يصب فيه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ما يتعلق بالحوض انه قبل الصراط او بعده ام ان هناك حوضان الله يعلم هذا نثبت الحوض و... أما هل هو قبل الصراط او بعد الصراط الله اعلم نعم وغير الشيخ وفقكم الله يقول هل يداد عن الحوض المبتدعه الذين بدعتهم غير مكفره الله يرون ما يداد عنه الا من بدعتهم مكفره لا تدري ماذا يحدث بعده ما زالوا مرتدين الحديث ما زالوا مرتدين على أعقابهم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكمة من تخصيص سوره الكافرون في الركعة الأولى من ركعتي الفجر وركعتي الطواف دون غيرهما من الصلوات الله أعلم الرسول فعل هذا ولا نعلم لذلك حكمة لكن نقتدي به صلى الله عليه وسلم نعم ويقول هل ورد أنها تقرأ في الركعة الثانية من الشفع قبل الوتر وهل ورد أن سورة الكافرون تقرا في الشفع الذي هو قبل الوتر نعم ورد يقرأ في الأولى سبح اسم ربك العلى ويقرأ في الثانية الكافرون ويقرأ في الثالثة سورة الإخلاص هذا ورد نعم فضيجة الشيخ افتقكم الله في قوله سبحانه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هل في الآية دليل على طبول شهادة الفاسق ما دام أنه يستشهد الكافر على أمر عظيم كيف في قوله سبحانه فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هل في الآية دليل؟ تولوا يعني الكفار نعم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أشهدوهم على أنكم تخالفونهم أشهد على أنهم تخالفونهم في دينهم. نعم. هل فيها دليل على قبول شهادة الكاثر ما دام أنه يستشهد الكافر على أمر عظيم؟ ما عرف هذا ما أعرف. نعم. الشيخ فقده الله يقول بعض الخطباء وغيرهم يقولون في أثناء الخطبة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يترؤ الآية. فهل يجوز ذلك؟ لا لا لا بس, لا بس لأن الذي يقول عودوا بالله هو القاري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تلاوة هل يجوز قرأت القرآن؟ فاستعذ بالله عملا بالعين إلى قراءة القرآن فاستعذ بالله نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تلاوة القرآن من الحائض والنفسة لكي لا تنسى القرآن؟ نعم اذا خشيت نسيان القران تقراه اذا خشيت نسيان ما تحفظ تقراه وهي الحائط نعم فضيله الشيخ وصفكم الله يقول ما نصيحتكم لمن يدعون الى تقارب الأديان وهل تسمى الديانه اليهوديه او النصرانيه اديانا سماويه في الاصل, في الأصل هي اديان سماويه أما التحريف والتبديل فهذا ليس من الدين إنما أصلها سماوي لكنها نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي منسخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا اللي ما غير ولا بدل أما الذي بدل وغير فهذا ليس هو كلام الله ليس هو دين الله نعم وظهر <تضيلة> الشيخ وفقكم الله يقول في بلادي اذا دخلت عشر ذي الحجه فان كل بيت يذبح شاه ويدعو الناس للاكل منها على انها صدقه للاموات فما حكم هذا العمل لو اخرها الى يوم العيد صارت تركه ذبحها باول عشر ذي الحجه لا اصل له ولا دليل عليه لكن يذبحها في اليوم العاشر يوم, يوم الأبحى عيد الأبحى تكون نصفا وعبادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يتناقل بعض الناس هذه الرسالة فما مدى صحتها وهي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا إلى الله راغبون وأن ابن باز رحمه الله يقول والله ما دعوت بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير في أمر عسير إلا تيسر يقول من رأيه في هذا وهل سمعتم ذلك حفظكم الله الله ما سمعناه من الشيخ ولا قرأناه في كتبه إذا كان اللي نقلها لوجده لو في كتب الشيخ يبين يقول الكتاب الفلاني الصفحة الفلاني ما أنه للشيخ شيئا بدون تثبيت فهذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أضع خطا بالقلم الرصاص تحت الكلمة التي أخطئ فيها في المصحف ثم أمسحها بعد كتابتها في ورقة خارجية فهل يجوز هذا ابتداء لا المصحف لا يحدث فيه أي شيء لا تنقيط ولا خطوط ولا حواشي ولا شيء يجرد المصحف يجرد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من باب التعلم ويظهر صوتها في الإذاعة أو في القنوات الفضائية لتتعلم القرآن تعلم القرآن بغير هذه الطريقة ألم القرآن في بيتها وأما في الوسائل الإعلام أمام الناس ومسمع الناس هذا لا أصل له نعم بل صوت المرأة عورة نعم فضيلة الشيخ وفقتهم الله يقول هل يجوز وإخراج المصحف من داخل المسجد الحرام لقراءته في الساحة الخارجية للمسجد أو في المسعى اذا كنت مرتبط بالمسجد وترده في مكانه لا بس يعني كما بعد في في المصلى التابع للمسجد لان الساحات تابعه للمسجد اذا فقت تقرا في الساحات ترجع لا بس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل اسماء السور توقيفيه فيها خلاف بيننا العلماء راجعوا كتب وصول التفسير راجعوا اصول التفسير فيها خلاف بين العلماء منها شيء منها شيء توقيفي ومنها شيء محل خلاف هل هو توقيفي ولا اصطلاحي نعم من فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يعتبر شراء المصاحف ثم توزيعها يعتبر من الصدقه والعلم النافع الذي ينفع بعد الموت ما ليش المصحف هو افضل الكتب فاذا اشتريت كمية منه ووزعتها فهذا من نشر العلم نشر القرآن وهو من صدقة الجاريه ايضا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا امام مسجد اغم الناس في صلاه التراويح فيمدحني الناس احيانا بقولهم صوتك حسن او غير ذلك وافرحوا بهذا فهل هذا من الرياء لا ما هم من الرياء إذا لم تقصد اذا لم تقصد بقراءاتك مدح الناس فليس من الرياء اذا مدحوك هم فليس عليك في هذا الشيء بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه عاجل بشر المؤمن عاجل بشرى المؤمن اذا وعليك بالخير وانت لم تقصد الرياء او السمعه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد ان نهر الفرات ونهر دجله من انهار الجنه نعم نهر, نهر دجلة والفرات ورد انه من انهار الجنه ونهر النيل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم في هذا النهر جيحون ورد هذا نعم هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه هل يؤخذ منها انه يشرع ان نقول الحمد لله عند الركوب هذا عند السفر عند السفر إلى أكد في السفر على الدابة وعلى السيارة وعلى الكل تأتي بهذا الذكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أن تجوز محبة الكافر من أجل قرابته لا من أجل دينه لا كافر لا يحب لأنه عدو لله والله عدو له يبغضه فكيف أن تحب عدو الله كيف تحب من يبغضه الله عز وجل نعم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فضلهم لله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يفعل من يكون وإخوانه أو بعض أهله يتهاونون في الصلاة وينصحهم ولكن لا يستجيبون له ماذا يصنع إذا نصحهم فإنه أدى معا لكن لا يسكن معهم لا يسكن معهم يطلب سكنا بعيدا عنه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل إنه قال لزوجته إن ذهبت إلى بيتي أختتي فأنت طالق وأنا نادم يقول على ما فعلت خوفا من قطيعة الرحم وهي لم تذهب إلى الآن فأفتوني ماذا أفعل تجل الإفتاء إن شاء الله بكرة وتسأل المسائف هنا فأفتوني. نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا القول من الغيبة وهو أن يقول الشخص لا أحب قراءة فلان أو لا يستطيع فلان أن يقرأ القرآن جيدا هل هذا من الغيبة تنقصين عن هذا تنقص بالشخص هو قرأ بالجهد والاستطاعة أتى بما يستطيع وما يقدر عليه فلا تتنقصه بسبب ذلك نعم وقيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الدعاء الماثور يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يقول البعض إنه لا يجوز الاستغاثة بالرحمة فهل ما قالوه صحيح لا ماذا صحيح هذا وارد برحمتك استغيث ومن عذابك أستغيث لا بسم نعم رضي الله الشيخ وفقكم الله يقول هل كفالة اليتيم لها صور مختلفة فمثلا أن يرسل الرجل لعائلة من الأيتام قاتبا شهريا أم أن هذا مقتصر على تربية اليتيم والقيام على رعايته نعم. أو كفالة اليتيم لها صور مختلفة فمثلا يرسل الرجل لعائلة من الأيتام راتبا شهريا أم أن هذا مقتصر على القيام بتربية اليتيم والقيام على رعايته تربية الشيء والنفق شيء، الشي. تنفق على اليتيم وتربيه خيرا كل عملان جليلان تربيته و... والنفاق عليه نعم فضيلة الشيخ مفتقكم الله السائل يقول يقول سجلت في حافظ وصرفوا لي راتبا شهرية وبعدها قالوا لي اني غير مؤهل لأنني طالب في الجامعة فلا أستحق ذلك سؤاله هل ما أخذته في الشهر الأول هل يحل لي أم يجب علي أن أرجع؟ ترده عليهم <تصفيق> ترده على الذين صرفوه لك وانت لا تستحقه نعم وكذلك حفظك الله امراه تسال عن حكم التسجيل في هذا البرنامج برنامج حافز وتقول من اجل الاستفاده من هذه المكافاه فقط وهي لا تريد العمل بعد ذلك فهل يجوز لها ذلك هل له نظام <تصفيق> الذي وافق النظام لا بأس والذي خالف النظام لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ولد الزنا يسمى يتيما وهل كافل ولد الزنا يشمله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات أبوه وهو لم يبلغ الفلو ألا هو اليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ الفلو اما ولد الزنا للشم اللقيط هذا له دور خاصة وله عنايه خاصه نعم واذا احسن اليه ربه طيب لانه ليس له ذنب هو ليس له ذنب نعم فظيله الشيخ وفقكم الله هل يجب على المراه ان تغطي كفيها في الصلاه نعم يجب عليها أن تغطي كفيها ولا تلدي الا وجهها عند غير رجال غير محارم ما إذا كانت عند رجال غير محارم فتغطي جميع بدنها ولا يضمن شيء. نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ابتلي كثير من النساء في الوقت الحاضر بلبس البنطال وهن يصلين به فهل تقبل صلاتها وهل صلاتها صحيحه إذا ظهرت قدمها اثناء الصلاه ظهور قدمها لا تصح صلاتها لأنها عورة في الصلاة أما صلاتها بالبنطال فهي تأثم تأثم بذلك ولكن صلاتها صحيحة ما دام مغطيا لعورتها ساكرا لعورتها نعم فضينة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد كتاب في متاتب دعوة الجانية في اللغة الفلبينية مترجم الى اللغه الفلبينية عنوانه حوار بين مسلم ونصراني وضعوا على غلاف الكتاب علامة الصليب وعلامة هلال ونجمة رمزا للنصرانية والإسلام سؤاله هل في توزيع هذا الكتاب على هذه الصورة محذور شرعي ولا شوار ما ندري مغنونه ولا رأينا لازم هذا يفحص لازم يرسل للإفتاء وينظرون فيه، يبحثونه ويشوفون، ويكتبون عنه تقرير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله النقل المباشر للدروس والمحاضرات الدينية هل يجوز تسجيلها وحفظها ثم إعادة بثها في وقت آخر أم هذا من التصوير المحرم؟ نش؟ أم, أم يقول النقل المباشر للدروس؟ والمحاضرات هل يجوز حفظها وتسجيلها ثم اعاده بثها بعد ذلك ام هذا من التصوير المحرم تصوير نعم شلون تصوير تسجيل غير التصوير سجل على شريط سجل الصوت على شريط وبعد بعد ذلك توزع وثاني وتوزع على الناس هذا شيء طيب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله قل ما نصيحتكم لارباب مؤسسات الصيانه والنظافه الذين يؤخرون اعطاء العماله رواتبهم لمدة اشهر كثيرة فما النصيحه في ذلك قال صلى الله عليه وسلم مع الاجير اجره قبل أن يجف عرقه فلا يجوز تاخير اجره الاجير وهو بحاجه اليها لا يجوز هذا بل الحديث مطلق سواء كان محتاجا إليها أو يمحتاج آكل أجير أجرة قبل أن يجف عرقه نعم هذا ظلم تأخيره هذا ظلم للأجير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص وجد لقطة في المدينة النبوية عبارة عن سرسال من الذهب ولم يعرف تكاسلا منه قد مضى على ذلك خمس سنوات فماذا يفعل الآن هل يتصدق به عن نية صاحبه نعم إذا أئس من صاحبه أيس من العثور على صاحبه يبيعه ويتصدق بثمنه على الفقراء نعم. فضيلة الشيخ الله يقول هل يجوز الأكل من لحوم النصارى إذا كنت من ذبائح النصارى إذا كنت لا أعلم هل ذبحوها على الطريقة الصحيحة أو لا ما حد اشتباهها الآن لأن ذبح النصراني الفرد لا بأس لكن ذبائح الشركات في مصانع في مجازر عامة هذه ما ما يذبحون على الطريقة السرعية فالإنسان يتوقف فيها وفيه يأكل من السماء أكل من ذبائح المسلمين لأن ما في بلاد من بلاد الدنيا ما فيه مسلمون يذبحون لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط التتابع في صيام كثارة اليمين نعم هل يشترط التتابع في صيام كثارة اليمين لا لم لم لم يثبت فيه دليل لم يثبت شيء دليل مطلقة ثلاثه ايام مطلقا ثلاثه لكن ورد في قراءه ثلاثه ايام متفرقات متتابعه ثلاثه ايام متتابعات لكن هذه قراءه غير مشهوره غير يعني معروفه نعم قوله الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهم في المضاجع هل هذا عند بلوغ السابعه أو العاشره لعشر اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع الوقت الذي يستحقون فيه الضرب هو الوقت الذي يفرق بينهم في المضاجع وهو بلوغ العاشره نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل من غير هذه البلاد يقول انتشر عندنا الإنكار العلني على الحاكم وهو ما يسمى بالنزول السلمي إلى الشارع فتحققت بذلك عدة مصالح هل يجوز مثل هذا الفعل؟ كون يتحقق فيها مصالح ايضا يتحقق فيها مضار والمضار أرجح من المصالح المضار أرجح من المصالح سفك الدماء ضياع الأمن التفرق والاختلاف مضاركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير يكتبون فداك أبي وأمي يا رسول الله أليس في هذا شرك حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات. لا ليس هذا دعاء للرسول ليس دعاء حتى يكون شرك انما هو فدى والرسول يفدى بالنفس وبالمال وبالوالدين وبكل شيء حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين نعم لا باس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وبعضهم يكتب يا رسول الله هكذا هل يجوز هذا ايش يا رسول الله مش بعدها؟ وكتبها مجرده مجرد. نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا احب سماع الاشرطه الاسلاميه وارغب في سماع اشرطه تفسير القران الكريم فما هي أفضل فما هو افضل تفسير عن طريق هذه الاشرطه لاستمع إليه وفقكم الله والله أنا لم استمع إليها ولا أدلك على شيء ما استمعتي لي فلا أدل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسبوق إذا سلم الإمام فقام ليأتي بما عليه فهل عليه سترة المسبوق نعم لا ليه لا ليه لا يحرع له وستره لانه تابع للإمام تابع للإمام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا عندما أتأخر عن الجماعه الأولى في الصلاه وادخل المسجد أشعر بشيء من الكراهه لنظر الناس إليه فهل هذا من الرياء لا يدل على خير يدل على الحياة يدل على الحياة الذي يمنعك من تأخر عن صلاة الجماعة نعم رضيلة الشيخ الله يقول في المنطقة التي أنا فيها هناك مقابر مرتفعة أو هناك قبور مرتفعة فهل أسويها أنا ومجموعة من الشباب علما بأن الناس لا يعتقدون فيها شيئا أبدا والحمد لله وأنا إمام في تلك المنطقة لا يا اخي هذا لا بد من السلطة التي تشوي القبور تزيل الارتفاع تهدم الاضريحه هي السلطة أما بدون سلطه لا, لا يحدث شر فساد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن أضع شيئا على المصحف كيف اضع شيئا هم؟ سواء كتاب او غيره يضع كتاب مثلا فوق المصحف اذا كان هذا الشيء طاهرا و... وليس فيه محذور هل بأس وإن كان لولا ان المصحف يرفع الاولى انه يرفع لكن اذا وضع عليه شيء طاهر وليس فيه محذور هل يحرم هذا وان كان لولا خلاف نعم صغيات الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم عيادة المريض الكافر هل هذا الفعل من الولاء؟ عيادته لدعوته إلى الإسلام مثل ما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب ودعاه إلى الإسلام وعاد يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم إذا كان يدعوه إلى الإسلام لا طيب مشروع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إلى من جرى ثوبه خيلاء نعم على, على, على لفظ الحديث لا ينظر إليه نقول لا ينظر إليه يكفي هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مات بعض أجدادنا يقول السائل مات بعض أجدادنا ونحن نعلم أن لهم بعض العقائد التي تتعلق بالأولياء والصالحين ومن دعاء لغير الله وتوسل بالأولياء يقول هل يعذرون بجهلهم وهل لنا أن نستغفر لهم توقفوا عن الاستغفار لهم وأما يعذرون بجهلهم فلا أدري عن حالهم هل عندهم أحد من العلماء هل سمعوا النهي عن ذلك وما ما سمعوا استاجل تثبت في هذا الأمر نتوقف لكن مسألة الاستغرار لهم لا لا تستاغر لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يحتج بعضهم بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت إنها نزلت في أبي طالب فأثبت الله سبحانه محبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وذلك من أحببك هدايته إنك لا تهدي من احببت هدايته نعم الرسول يحب هداية بطالب وغيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول إنها طبيبة في أوروبا وتستشار في بعض الأمراض للأطفال وتذهب للاطفال في بيوتهم تقول أحيانا يحبر الأب أثناء علاج الطفل مع أمه عند تلك الاستشارة هل يجوز لي هذا العمل وحضور الأب أثناء علاجي حضور الأب نعم بعد السؤال تقول إنها طبيبة في أوروبا وتستشار وتعالج بعض الأمراض للأطفال في بيوتهم احيانا تقول يحضر الأب مع الأم عند تلك الاستشارة او العلاج هل يجوز لي هذا العمل عند حضور الأب أثناء علاجي للطفل يشمل مانع هذا علاج ما هو يعني هذا علاج واحسانا اليه فلا معنى من ذلك <تصفيق> <تصفيق> الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه